بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم ما بك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم, غير عليهم ولا ظالمين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 وَخَلَقَ لَكُم أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْهُنَّ سُبَاتًا وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَأَلَيْنَا ثُرَيَّا كَثْبًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وهاجا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 جزاء أو وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وتذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا دائق وأعنابا وكواعبا ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض, والأرض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 إليتني كنت تطع